بسم الله الرحمن الرحيم طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين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 وسبحان الله رب العالمين ينسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقي عصاك فلما راها تهتز كأنها جان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 بصيراً قالوا قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ضلما وعلوا فانظر كيف كان عابثة النفس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 يُرِي مِن مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُ الْمُبِينُ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادٍ نملة قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون 118. فتبسم ضاحكا من قولها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 وَتَفَقَّدَ الْقَيْرَفَ عَلَى الْعَلَاءِ أَرَى الْهُدُّهُ دَامَ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَهُ عَذِبَنَّهُ عَبَّبًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَا يَعْتِنِي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَا كَثَا غَيْرَ بَعِيد فَقَالَ احط بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَأٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدْتُ رَأَتًا تَمْلِكُهُمْ وَأُمِّيَةٌ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ عَلَهَا ولها عرش عظيم وجدها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم, فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون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 قال سَنُنْظُرُ أَصْلَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ إذْهَب بِكِتَابِهَا ذَلَّفَ الْقِيْلَ إلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانْظُرْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ قَالَتِ أَأَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي الذي إلي كتاب كريم إنه من سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم اللذ دع عليه وأتون مسلمين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 والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون بهم بهدية فناذرة فناذرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمندون بما لم ما أتاني الله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 ولا نخرجنهم منها أذلة وهن صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشنا أيكم يأتيني بعرشنا قبل أن يأتوني مسلمين.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 انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رااه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا قال هذا من فضل ربي ليبلوني ااش يرى ان اكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم كيروا لها عرشها لنقر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل اها كذا عرشك قالت كانه هو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 قَوْمٌ كَافِرِينَ قِيلَ لَهَا ذُخُلِ الصَّرْحِ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَتْ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ 111. ظلمت نفسي وأسلمت مع, سليمان وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين 112. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم يختصون قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئات قبل الحسنة لو الله لو لا الله لو لا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قال الطيار نابك رب من معك قال الطائر عند الله كان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لربيع كنه واهله. ثم لنقول أن لوليجه ما شهدنا مهلك أهله. ثم لا نقول أن لوليه ما شهدنا محلك أهله وإنا وإنا نصادقون وما كر ما كر وما كرنا ما وهم لا يشعون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم ان نادم مرناهم وقومهم اجماعين فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا ان في ذلك لاايه لقوم يعلمون وان جئنا الذين آمنون نُوحِيتَ ثَقُومَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تَبْصِرُونَ أأَنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناهم مرااته قدرناها الا امراته قدرناها من الغابرين وهنطرنا عليهم نضارا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير ام ما يشركون ام من خلق السماوات والارض انزل لكم وانزل لكم من السماء ويأتنا به حدائق بات بهجا ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله اوَ يَجْعَلُكُمْ وَيَجْعَلُكُمْ, ويجعلكم خُلَفَا الْأَرْضِ إِلَٰهَهُمْ 118. ومن يرسل الرياح أشرا بين يدي رحمته أإله مع الله, أإله مع الله. تعالى الله عما يشركون 119. أمن بدر الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم ومن يرزقكم من السماء ايبا الا الله وما يشعرون ان ان يرجس بل الدارك علمهم في الاخره بل هم في شك منها بل هم منها قال الذين كفروا اذا كنا ترابا وabaana اننا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وabaana من قبل ان هذا الا اساطير الاولين قل سير في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجربين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى ما أ يكون رض فلكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذ فضل على الناس وإن ربك فضل على الناس ولكن أكفرهم لا يشكرون ك لا يعلم وإن ربك ليعلم مَا يعلم ما وَمَا نصدورهم وما مِنْ وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب 114. على بني إسرائيل أكثر الذي فيه يختلفون 115. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين 116. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم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 بهد العميع ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بأياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم أخرجنا لهم داب بَتَمَ مِنَ الأَرْضِ تَكَلَّمُهُمْ تَكَلَّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا فَأَوْجًا مِّن مَّنْ يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تأمنون ووقع القول عليهم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 Fi الصور ففز عن في السماوات ففزع من في السماوات وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ داخِري وَكُلٌّ أَتَوْهُ وترى الجبال تحسبها جامدة تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب وهي تمر مر السحاب تفعلون من جاء بالحسنات فله خير منها وهم من فزع يوم ابن فكبت وجوههم, في النار. فكبت وجوههم في النار هل تجذون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمهاك